بوك تو دوا دست اي و رستورانو يدا في المطعم واحد في المطعم واحد Jeli stol slobodan. Hedi me ide tu Helijje? Elvi me ide Molim vas je lovnik. U riduka ime min Fadlek. Adu ka ime tam min Fadlika.Što možete preporučiti? bi tan sahhoni bime Rado tan bih pivo ohebu en ehdebira ohebu an ehude bira. bira rado bih mineralnu vodu ohebu en ehde mijhun made nije ohebu. أن آخذ مياه معدنية أحب أن آخذه عصير برتقال أحب أن آخذ عصير برتقال رادو أحب أن آخذه قهوة أن أخذ قهى راض كا سمكم أحب أن أخذ قهوة بالحليب أحب أن أخذ قهو بالحلليب سأ م بالسكري من فضلك بالسكر من فضلك جليو بيخ تشاي اريد شاي اريد شاي جليو بيخ تشاي سليمون اريد شاي بالليمون اريد شاي بالليمون جليو بيخ تشاي بالحليب Imateli <تصفيق> هل عندكم سجائر؟ هل عندكم سجائر؟ <تصفيق> هل لديكم طفاية سجائر؟ <تصفيق> هل لديكم <طفاية> سجائر؟ Imateli vatre. هل لديكم هل لديكم ولاعة؟ نمم ويليцу تنقصني شوكة تنقصني شوكة نمم نوز ينقصني سكين ينقصني سكين نمم جليцу تنقصني ملعقة تنقصني ملعقة